فإن خفتم أن لا تعذلو فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدنا أن لا تعولوا وأت النساء صدقاتهن نحلة وَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ولا تؤت السفها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتنوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إثرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمحروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب منا ترك الوالدان والأقربون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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ قُلُ الْقُرْبَاءُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُلُ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً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 ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهم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 فَإِن الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يصيبها أودين آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا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 من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاخشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّجِيئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 فإن كرهتموهن فعتا أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهم حَقٌّ ۖ لَّا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سألكم وربائكم التي في حجوركم وربائكم التي في حجوركم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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكنوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم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 إن تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم سجيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنفسهم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبين وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 ناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساقرين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 حتى تعلموا مَا تقولون ولا جنبا إلا عَابِرِي سبيل حتى تَغْتَسِلُوا وَإِن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم مِنَ الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ نساء اولامستم نساء فلم تجدوا ما ان فتيا من صعيدا طيبا فتيم وعلموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً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 يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يوم قبل أن نطمس وجهه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 وَيُخْفِي مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا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 أَظْرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَكَفَأَبِهِ إثْمَ مُبِيناً أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُعْمِنُونَ بِالْجِبَةِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا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 أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ على مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أن أزل إليك وما أزل من قبلك يريدون أي يتحاكمو إلى الطغوت يريدون أي إلى الطغوت وقد أمروا أي يكفرو به.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 مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لا يجدوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِلَّدٌ لَا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا هَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَانَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ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 وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثَبَاتًا أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ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 ولَئِنَّ أَصَابَكُمْ فَظْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ يَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْوزَ فَوزٌ عَظِيمٌ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 وَإِذَا حجت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها إلَّا اللَّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبا اللَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُو لَا يَجْمَعنَكُم إلَى يَوْمِ الْقِيَامَة لَا رَيْب فِيهِ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 وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسلَمةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجْدِ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَخْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ أَبْوَابِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأ ظلا نهم ولأ من ينهم ولأ أمر نهم فلا يبتق آذان الأعام ولأ أمر نهم خلق الله.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 ليس بأماليكم ولا أمالي أهل الكتاب من يعمل سوء أي يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير.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 وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كثروا ثم آمنوا ثم كثروا ثم ازدادوا كثرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ